من شرح الآيات وها نحن على مقربة من جيش سيدنا سليمان عليه السلام الذي يتكون من إنس وجن ووحوش وطيور وسيدنا سليمان بعد أن تفقد الجيش بعين القائد العارف بكل صغيرة وكبيرة في جيشه يغضب غضبا شديدا لأنه أحس باختفاء الهدهد الذي خرج بغير إذن منه